يبقى الحديث عن قضية أخرى حينئذ لماذا لم يكفر أهل السنة والجماعة الأشائرة وهم يقولون بنا في صفة الكلام عن الله ونا في صفة الغضب عن الله ونا في صفة الرضا عن الله ونا في صفة المحبة عن الله ويقولون بأن القرآن شكاية عن كلام الله وهذا يعني أن القرآن مخلوق هل جواب؟ ان لا أن للسنة مختلفون في كفر الاشاعرة خلافا لمن ذكر من المتاخرين لا للسنة لا يكفرون الاشاعرة هذا النقل مغلوب صحيح ان اكثر على السنة والجماعة لا يكفرون الاشاعرة لكن هناك طوائف تكفر الاشاعرة بامور الامر الاول انهم لا يثبتون علو الله على خلقه وهذا كفر لان النقل والعقل يسبشان ذلك والأدلة فيها لقطعية وحين حكم نقيم مقالات العلماء في كفر من أنكر علو الله على خلقه قال فيما بعد يحكي قوله النعمان وجماعة قال وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان من لم يقر بعرفه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكانه ويقر بأن الله فوق العرف لا تقطع عليه هواجس الأنهاني فهو الذي لا شك في تكثيره لله يدرك من إمامي زماني ويمترون أخبار الأحد وهذه الجملة كفر ويلحدون في كثير من أسماء الله وصفاته ويقولون عن القرآن بأنه مخلوق ولا يثبتون صفة الكلام لله ولاهم غير ذلك مما يكفرون به الذين لم يقولوا بتكثيرهم قالوا لأن لهم شبهة أقوى من شبهة غيرهم وتأويل هلا لا يكفرون إلا بعد مناظرتهم وإقامة الحزة عليهم والبيان لهم فإن قال قائل لماذا لا نكثرهم في الجملة ولا نحكم على عيانهم إلا بعد إقامة الحزة عليهم نقول لأنهم مرات متفاوتة بعض الأشاعر ينكر علو الله على خلقه وطوائف للأشاعر تثبت علو الله على خلقه وفي طوائف لا يصرعون بإنكار العلو تقول نثبت العلو في الجملة ثم يفوضون فسبب وجود شبه لهم امتنعت الطوائف من العلم عن تكفيرهم ولكن لو ناقشنا أشعرية وقال أنا لا أثبت علو الله على خلقه وأقول بأن القرآن مخلوق وأقول بأن الله لم يتكلم وأقمنا الحجة عليه وأزلنا عنه الشبهة ولن يبقى له شبهة ولا تأويل سائر حينئذ يكفروا بذلك لأننا السنة في الجملة يقولون بكفر من أنكر العلو ولا شاعر ينكر العلو ويقول بكفر من قال قرة مخلوق كما قال الجمعية ولا شاعر تقول بذلك ويقول بكفر من أنكر أخبر لحات جملة ولا شاعر تقول بذلك ويقول بكفر من أنكر صفة أو نفس صفة عن الله كما قال عمارك وأحمد وجماعة ولا شاعر ينفون عشرات اختصاصات عن الله جل وعلا ولكن لهم تأويل باعتبار أنه أخضر أحد وباعتبار أنه يستلزم كذا ويقتضي كذلك لأنه توقف شماعات بل أكثر آل السنة عن تكثيرهم